من قبل حبي فإن أنت عندي فوق قلبي فيما فما هانت غيرك في العام ولا مالك غيرك في التصف kasva juurenekin on اشتركوا في وكنت في وكان اللي في عينيك يوم غيرتك والاسى يضم طال بوصولك يا مدتي وصولك pom <tuh>